Mm -hmm. mm -hmm. يا منس اني قاصد حضرتي العباس واقف بالضريح اسمع تشكي إليك يا عباس جيتك ينطيت يديك وانك بغض عينك تشف ماشي إليك عباسك صدت ما ظل ولا دكتور انو قاستك واستشيع اليلي عليك بماي وجهك حل فيتك ها وهاي مبضريحك دبت الشيلي يمك فرعت تقبلها يا عباس اذا تقبلها رد المذهب حجيلي خياتك بالله شفته واي مش نقولون خياتك بالله شفته واي وتوسل صرت بالجنتة تكشيه الى يا من حتى الثهم ضيفت وسط العامة يا ما يا, يا, يا, يا ما الزهم ضيفت وسط العين خطارك وجهك اش راح تنطيل الهندسة الصوتية هو التوزيع صفاء الركابي